الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشعد والله لها إلا الله أشعد والله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 حي على الصلاه حي, حي على حي على الله اكبر La ilaha illallah